تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترا بل هو الحب من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبل فعلا هم يقتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيال ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شكيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار أكسدة بما تعبدون ذلك عالم الغير والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طيب. جَعَلنا نَسْلَمُ مِن سَلَامَةٍ مِمَّا مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ رُوحَهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ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 ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ورجعنا نعمل صالحا إن لمن قل وَلَوْ شِئْنَا لَأَتِينَا كُلَّ نَفْسٍ هُذَالَهَا وَلَا تَنْحَقَ الْقَوْلُ مِنْ نِسَاءٍ لَمْ لَهَا النَّجْنَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا نكروا بآخر ستجن يَحْمَدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْهَطُونَ تَتَجَسَّدُ لَهُمُ النَّارُ يَوْمَ يَأْتُونَ رَبَّهُمْ وَبِمَا وَصَّلَنَهُمْ يُنْذِرُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما مِنْ قروة جَزَاءً ما كانوا يعملون، أَفَمَنْ كَانَ مِنَ الْكَبِنِ كَلَفَتِكَ لَا يَسْتَوُونَ أَمَّنْ لَدِينَهُ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَاتٌ أَوَانِزْمَهُ الذين فسقوا فسبأ ما هم منا كلما اراه ان يقودوا منها وعيد فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عدابا النار التي كنت تكذبون ولنذيقنهم العذاب الذي أكمل عن لهم يرجعون ومن أظلم من الذي تقرأ آيات ربهم ثم أعرض عنها إن من المجرمين ينتقم ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في برية من اللقاء. ناه مذلبا لإسرائيل وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 فأعرض عنهم